بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات يرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا وعذرا او نذرا ان ما تعدون لواقع فاذا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 114. ويجعلناه في قرار مكين 115. إلى قدر معلوم 116. فقدرنا فنعم القادرون 117. ويل يومئذ للمكذبين 118. فقدرنا فنعم القادرون وَإِلُ إهُ مَئِذِ للِمُكَذذّبِين أَلَمْ نَنجَالِ الْ الأأَرضَكِ فَاتَ أَحْيَ أَوْ وَأَمواتَ وَجَعلْنَافِي رواسَِ شَامِخَاتِ وَأَسْقَنَكُمَّا أَفُاتَ أَينَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طُلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ أَيُطْلَقُونَ إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٌ وَلَا يَغْنِي مِنَ النَّارِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كالقصر. كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطكون وَلَا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل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 عَمَلُونَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ قُلُوا تَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا